بس مش عارفه كل حاجه بقتش, بقتش مستحمله زي ايه ما اعرفش بقتش مستحمله خالص يعني بقتش مستحمله خليها براحتها خلاص خلاص براحتها هلا بتصل عليها بالتليفون تقول لي يا ماما تعالى خدي يا افودين انا مش هنسيبها بردك تيجي ولا حاجه هتقول لي تعالى خديني وخلاص وههاخدها هي زي بنتي بردك الواحده بتغلطه وبتبتحملها السنة الاولانيه بتبقى زعلانه وبتبقى الوقت زي زي الدنيا كلها بكتزه في السنة الاولانيه على ما بتاخد على العين شو هتاخد عليك وتاخد على كده يا بنتي اما لو قاعدين مع بعض كل يوم وبتعملتي ايه أما لو ليك عمات زي ما أنا دخلت لقيت الأربعة عمات وسعيت تدي وسعيت تدي وزي سعيت تدي أنا أسألها عمتي صبرين إنك هيا نكوت في السعودية وعمتي صبرين راحت عمات لأضية وكانت عو عو عمك عبموحس وعملتش حاجة بست رص بست رص جوزي وانا في السعودية ونكتت زعلتين ولازم بزعع الحاد فأنت حبيبتي هتعيشي حلوة ووو وجميلة كده ومبردك ما يطلع شيء منك الأحسن حاجة من بقى احنا ب... احنا بنحب الستات كده هقول لك هبه مرات ابني ما غلطتش غلطت مرة واثنين وثلاثة سؤال بايخ يا محمود سؤال بايخ قوي انت عزاز بتحبها ولا بتحبهاش بتحبها طب اعمل حاجه انا خيرته انا خيرته قلت له انا هخسر 50000 ولا تخسر المليون ولا احنا بنخسر ابن قبل قبل الجواز اكثر من 50 الف شكيتك و وحالك لو مرض زيادة لو ادونا كمان لو ما كنتش انت اميره لما جت عملوا لي بره بره على قال له اما قام في رمضان قلت له يا لو ما كنتش عايز قال لا يوم ام عايز طب صل على النبي صل على النبي طب نقطع مش رمضان اه احنا خدنا كلنا القرار بالاجماع حتى اللي بره نفكش الخطوب كلنا نفكش الخطوب حتى على جنب قلت لها خلاص الموضوع تاجل انتهى راحت ملمهم كتبنا نحب قال وانا سالته نفسه طلع نابي ما كنتش اقولها له اه قلت له بابا انا بحبه <تصفيق> خلاص انا هكلنا انا, أنا على خط